وَأَمَّنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُوَّهُمْ كَافِرُونَ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما